بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا على سفر بغيره وجاءت سكرة الموت ما هي سكرة الموت يا ابن عزم تعال يا ابن كيف ستكون نهايتك? رسول الله. لما حبرته الوفاة كان يبعو الله فيقول والله مهو علي سكرات الموت. فان للموت لسكرات. ولما <تصفيق> عمر الفاروق تذكر الله جمل فر هاربا من ابن السبق يخف عمر على نفسه ان يحاسبه الله على جمل يوم القيامة الامانة فما باننا بالذين ضيعوا الضروات ونهضوا الاموال لحبا وضيعوا البلاد وأفسدوا العباد أكثريني وضعيني على نفس الذي عطعت الإهامة ومن أولى الحزن منها وليه قد فتعت قابل على سفر بغير إياه. اذكر هذه الساعة ما لنا غفلنا عنها ابن آدم الآن يا من حرمت على نفسك دخول بيت الله لك وضع اسمك وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد مالك يوم الوعيد سكرة الموت لفضيل الشيخ بخث العفيد الحمد لله رب العالمين واجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا كما ربنا صغارا وارحم آبائنا وأمهاتنا واجعلهم أبرارا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم أوردنا حوض نبيك محمد اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظم أشهد أن لا إله إلا الله بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الظنوب أحسن البصري رحمة الله عليه على رجل ذات يوم فوجده يبكي فقال له الإمام ما يبكيك يا عبد الله فقال له يا إمام أبكي على حبيب ليقد مات اليوم وأحسن البصري عذاب الله يوم القيامة فقال له الحسن البصري يا عبد الله إن ميتك هذا يمكن أن ينجو من عذاب الله بثلاثة أشياء قال ما هي يا إمام قال أما الأولى فإنها شهادة أن لا إله إلا الله والثانية شفاعة الحبيب محمد فإذا لم تدركه شهادة أن لا إله إلا الله ولا شفاعة رسول الله أدركته رحمة من يقول نبأ عبادي أني أنا الغفور الرعيم إذا لم تدركه شهادة لا إله إلا الله أو شفاعة الحبيب محمد أدركته رحمة من يقول نبأ عبادي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 الرحيم حسبت نفسي حسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجاء رحمة الرحمن ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا كفة الميزان حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحاً إلا رجائي رحمة الرحمن ووزمت أعمالي علي فلم أجد لي في الأمر إلا خفة النزام وظلمت نفسي في الأمور كلها ويحيئ ذن من وقفة الزيان نوح الحمام على الغصون شجان ورأى العجوم صبابة الفبتان إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الرحمن يا و... له ثاني أنسى وتذكرني في كل نائبة فكيف أنسىك يا من لست تنساني سيدنا محمد رسول الله هو أعظم مخلوق عند الله أعطاه الله تعالى أوسمة وناشين لم تعطى لأحد غيره اسمع إلى الحبيب المصطفى وهو يقول أنا أول الناس إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا شفيعهم إذا حشروا وأنا مبشرهم إذا يأسوا وأنا أول شافع ومشفع وأنا أول من يهز حلق الجنة يوم القيامة وأنا سيد ولد آدم ولا فخر ومع هذه الناشين كلها إذا بربك يخبر ميت. إنك ميت سيدي يا رسول الله البدر دونك في حلم وفي شرف والبحر دونك في خير وفي قرم البدر دونك في حلم وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم وصفته اللي في القران تكرمه وقيمه اللؤلؤ المخنون في اليثني وصفته في القران تكرمه وقيمه اللؤلؤ في اليثني اخوك عيسى دعى غيثا فقام له واما احييت ايالا من العدم اشهد انك بلغت الرساله و اديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين فصلوات ربي و سلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى ما السبع عصي فتك الى يوم الدين اما بعد تعال يا ابن ادم تعال يا ابن ادم لتعرف كيف ستكون نهايتك فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر نموت وايامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب عجبت لدي لعب قد لها عجبت وما لي لا أعجب أيله ويلعب من نفسه تموت وبيته يخرب أرى الليل يطلبنا والمهار ولا أدري أيهما أقرب حل الجديدان بنا جمعة وليس لنا هما مهربوا لكل منا أجل ينقضي وأثر له يستبع تعالوا تعالوا لنعيش مع حلقة الموت وأول حلقة من حلقات الموت نومتك على فراش الموت يا ابن آدم والله وحده أعلم في أي الأماكن ستموت هل ستموت على كراشك في بيتك أو على كراش في مستشفى أو في البر أو في الجو أو في البحر ولا تجري نفس ماذا تكسب غدا وما تجري نفس بأي أرض تموت التف الناس حولك هذا صديق وهذا رفيق وهذا حبيب وهذا ولدك وهذه زوجتك وهذا جارك وهذا طبيب يحاول علاجك ولكن الكل عاجز على أن يفعل معك شيئا لماذا عجزوا وجاءت تكرة الموت بالحق ولقد طلقنا الإنسان ونعلم ما به نفسه ونحن أقرب إليه من الحمل الوريد إذ يتلق المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلقض من قول إلا لديه رقيب عفيد وجاء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 لقد كنت في غفله لقد كنت في غفله لكن من منها فكشفنا عن كركاك فبصرك اليوم حديد وجاءت سكره الموت بالحق جاءت في اليوم المحدد والساعة المحددة لم يحدد هذا الموعد مجلس الأمن ولا هيئة الأمم ولا خبراء الأرصاب إلا من الذي حدد موعدها هو القائل فإذا جاء أزلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ما هي شقرة الموت يا ابن آدم؟ اسمع إلى هذا المشهد لما مات عمر بن العاص رضي الله عنه رآه ابنه عبد الله في المنام فقال يا أبتاه لقد ذكت سطرة الموت فصف أهديه فقال عمر بن العاص لابنه يا بني لقد وجدت سخرة الموت كأن السماء قد انطبقت على الأرض وكأني أتنفس من ثقب إبرة وكأني عصور على مخلاف زيت لا هو يموت فيستريح ولا هو يطير فيرجو هذه هي سخرة الموت آهِم على سفر بغير اياب وآهِم على سفرة بغير شراب آهِم على سفر بغير اياب وآهِم على سفرة بغير شراب بغير ركاب آه على سفر بغير إياب وآه على سكرة بغير شراب وآه على ركبة بغير ركاب وآه على على الأحباب وآه من حسرة على الأحباب وآه على نومة الحصى والطراب وآه على وفة يوم الحساب وآه وآهن على ميت مات وماتاب كان الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه لما حضرته الوفاة كان يدعو الله فيقول اللهم هون علي سكرات الموت فإن للموت لسكرات ولما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة ونام على فراش الموت دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال أبشر بالجنة يا عمر أبشر بالجنة يا عمر لقد آمنت برسول الله حين كفر به الناس وواسيته حين خذله الناس وأعطيته من مالك حين حرمه الناس وبشرك بالجنة قبل أن يموت ولم يختلف على ولايتك اثنان يا عمر فأبشر فماذا كان رب عمر على قول ابن عباس قال عمر يا ابن عباس والذي نفسي بيده لو كان لي ملك الدنيا بما فيها لفتديت بها من هول المطلع عند فكرات الموت عمر يقول هذا عمر الفاروق عمر الذي كان ينزل القرآن تبعا لهواه عمر يقول لو كان لي ملك الدنيا بما فيها من جاه وسلطان ومنصب وقرسي لفتديت بها من هول المطلع عند سكرات الموت عمر عمر وما أبراك مع عمر ثم ما أبراك مع عمر عمر الذي كان يحافظ على أموال الدولة محافظة لها العجر وكان يعلمها صريحة مزوية إن مثل ومثل أمة محمد كمثل وصي على مال يتين فهل حقق عمر هذا الشعار؟ نعم لأن عمر ليس من الذين يطلقون الشعارات ولا ينفذون منها شيئا اسمع إلى هذا المشهد لترى كيف كان عمر محافظ على أموال الدولة عمر يجري ذات يوم في القدمين والشمس محرقة فكاد تلفح الرؤوس لفعا وبينما هم يجري اذا بالرعية تسأل عمر ما يجريك هكذا يا امير المؤمنين ما الذي جعلك تجريحا في القدمين والشمس محرقة فقال له عمر لأن هناك جملاً من إبل الصدقات قد فرها رباه فخشيط أن يسأل لله عنه يوم القيامة جمل جمل فرها رباً من إبل الصدقات يخاف عمر على نفسه أن يحاسبه الله على جمل يوم القيامة فما بالنا بالذين ضيعوا الصروات ونهبوا الأموال نهبا وضيعوا البلاد وأفسدوا العباد ماذا ستفعل معهم يا رافع السماء بلا عمد يوم القيامة فا ربك لنأشرنهم والشيوفي فَارَبِّ كَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ الَّتِي سَيَّأْتُونَ ثُمَّ لَنَسْفَعًا مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهَ الْأَسْدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ لَهُمْ أَغْنَى بِهَا صِلِّي وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِثُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَزِّلُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَأَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ومع هذا عمر يقول لو كان لي ملك الدنيا وما فيها لابتديت بها من هول المطلع عند سكرات الموت ابن آدم بعدما تخرج الروح الكل يسارع في خروجك من البيت هذا يسارع في إخراج تصريح الدفن وهذا يسارع في احضار المغسل وهذا يسارع في احضار الكفن وهذا يسارع في احضار صيارة الموتى وهذا يسارع في فتح باب القبر وهذا يسارع في اخراج شهادة الوفاة لأنك الآن اصبحت لست منهم لما كان لك وسط الاحياء ليس طعامك طعامهم وليس شرابك شرابهم وليس بيتك بيتهم إنما أصبح بيتك هناك مع عالم الأموات مع العالم الذي لا رجعة منه أبدا وبيتك هناك مكتوب عليه كل من عليها فان فلولا الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ولكن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون أنتم صادقين